أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه ثمانية آلاف ومائة وتسعة ونعوذ بالله من فرور أنفسنا ومن سيئات في أعمالنا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 سواء كان زواجا او اي شيء يحتاج في مولديه ودنياه ولهذا تسمى خطبه الحاجه وهذه الخطبه تقدم الكلام عليها وننبه الان عن فقرات فيها وهو قوله من يهدي الله فلا مضل له ما معنى قوله من يهدي الله الرحمن من, من يقدر له الهداء من يقدر له فلا أحد يستطيع أن يغذل وكذلك على أحد يستطيع أن يخرجه من الهدايه إلى هدية هداية توبيع ومن يغذل فلا أحد يغلق. من يقدر له فلا أحد يهديه سواء كان في الضلاله واراد أحدنا أن ينتشره منها أم لا وقوله اشهد مع ان الاقاله قبلها برمي العظمه إن الحمد لله نستعين ونستغفره قالوا لان الافراد يناسب التوحيد الحمد لله نحمد واشهد ان لا اله الا الله توحيد الله عز وجل فوافق الصلاه ان يوحد لفظ الفعل اشهد ولا يعتاد النون الدال على الارمح او على المتكلم ومعه غيره اما بعد فقد سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن قواعد كليه تعين على فهم القران ومعرفه تفسيره ومعانيه والتمييز في منقور ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيس والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب, فإن الكتب المصنفة في التفسير المعنف بانا في هذا الكلام أن التفسير أن التأليف الكتاب له سبب له سبب وهو سؤال بعض الأخوان يكتب له في هذا الموضوع والتأليف قد يكون ابتدائيا من يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين الأول يكون مسؤولا بلسان الحال والثاني يكون مسؤولا بلسان قضع النقال. فإن العالم إذا رأى الناس المساجين إلى شيء وألف فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقع فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبد بجدار تعالى على بصيره وقد يسأل عن هذا الأمر معي يقوم منذ قواعد كليه القواعد المقاعدة وهي أساس الشيء ومنها قواعد البيت أي أساساته أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن لأن فهم القرآن أحد أمور الثلاثة التي قصدت، التي قصد في إذن القرآن فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة تعرف بجلاوة وفهم معانيه والعمل به ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلم القران والعلم والعمل جميعا والقران نذل لهذه الامور الثلاث اما لفظه فلا يكاد يشكل على احد او يعثر على احد لانه لقاء العامل والعالم والمتعلم وأما فهمه فهو الذي يحتاج الى تعلم تفكر وتدبر وأما العمل به فهو أشد عن النفوس واعظم لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في الزامها لما تقتريح الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر والشناب النهي وتعمل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا اول حتى يتبين لك انه لا بد من فهم القران ولا بد من العمل به وقوما رحمه الله على فهم القران ومعرفه التفسير ومعانيه كل هذا من باب عطش التفسير او عطش من فرادك فهو كقول الشاعر الف قولها كذبا مهينا لان فهم القرآن ما له التفسير هو معانيه متقالب معاني متقالب وإن كان في القرآن يترمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره لأن القرآن له معاني ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار ثم قد قرار إن التفسير غير معاني التفسير تفسير اللفظ والمعنى هو ما يراجب الكلام وسيأتينا لذلك عمدل إن شاء الله يقول لا التفسير تفسير اللفظ فقط يعني يفسر هذه الكلمة كما يفسرها صحب طموط نعم مثلا أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفذ تفسيرها اللفظي أن تقول يوم يأتي شيء من آيات الله تعالى على قدرة حكمة ومرغبها نروم الشمس نروم الشمس نروم الشمس ونصر فرق بين المعنى اللفظي التفسير اللفظي أو التفسير المعنوي الذي يراد ويهدف عن تفصير عن ناحيتين تفصيرا لفظيا مقابئا اللفظ فقط وتفسيرا معنويا ما يراد به. ثم قد يتوافقاً وقد يحتيح فالثاً فمن إذا أردنا أن نجعل كلام مؤلف أن نجعل العطف في كلامه على تاسيس التوكيد والترادف كيف نقول يجب القران القرآن يريد به الحكم والأفصاء التي يتضمنه معرفة التفسير؟ تفسير تفسير يعني معنى اللغة فقط معاني ولكن هذا هو المسلم الذي يمكن نعم. فإن هناك من في ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان الله هناك من يمكن ان يكون هناك ان يكون هناك من يمكن ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقل لأن التفسير النقل مقدم عليه ولذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول، ومع ذلك ففي المنقوص شيء من الضغط فيه إسرائيل إسرائيلية كثيرة في التفسير فيه أحاديث موضوعة وعرفه وشيء العيون يتسير حتى ينتهي ان يبقي يناري بين الحق وعنوان عبادي <تصفيق> نعم بينكوكوغان وغني نعم فإن إلى كيف نلعب. لو صفحة أو صفحة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تيل فوتو بالمنهج هذا هذه الفاصل بين الاقاويل هل العقلي ولا نقلي عقلي وعقلي ايضا وعقل لان يجب ان نحسب للسيارات في, في القران هذا يخالف النصوص المنقوله فالعقل العقل لا شك ان له مدخلا كبيرا في القران ولهذا يامرنا الله بالتفكر فان التدبر في طويله البراهين اسم ذاته الان هذا الذي كل سنه فان الكتب المصنفه في التفسير انصنفت في التفسير نعم. مشهور أول أول. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهوره بالغث والثمين والباطل الواضح والحق, والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معروف وما سوى ذلك جيدة. العلم الحقيقي وإما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وإما قول عليه دليل معقول قول عن ذلك إنما من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لكن عليه ترييل معقول من إيش؟ نعم من المعقول أو المعقول والهاله نسبة الترييل ليطيأص وهو من الترييل العكس هنا إذا نرد خارج هذه ينبغي أن أنزلها قائلة هذه ينبغي نجلها قائلة بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي فيقول كذا وقال هاي فقط على شرطه؟ ولا على عليه وعندنا طلعة في دكتور يجب أن تنقل ما مثل هذه هذا القواعد والضوافط العظيمة وهي أن العلم إما نقل مصدقنا معصوم إما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه ظهرج ظهرج ولا منقوذ وحاجة الأمور وما الله ستعمل فتح في هذا الكلام، والسجع اذا لم يكن فلحا، فإنه لا شك كينزي الكلام، يزين <تصفيق> الكلام ويحفظه النفس، ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا سند يتكلم، فإن يقول ما هو ذلك المقابل لي؟ <تصفيق> النقل مصدق على مسؤول والقول عليه دليل والقول عليه دليل، <تصفيق> فإما مزيف مرتفع. وهذا يكون في مقابل النقل المصدق واما موقوف لا يعلم انه باهرج ولا موقوف يعني نتوقف فيه الاقسام حينئذ ثلاثة ما علم صحته وهو الاول وما علم بطلانه وهو الثاني وما يجب التوقف فيه وهو الثالث لا نعلم هل هو من المصدق من النقل المصدق المعصوم هل هو من القول الذي عليه دليل معلوم أو نعلم أنه مزيف ومغضوظ ما نعلم هذا ولا هذا الأول مغضوظ والثاني مغضوظ والثالث متوقفين فيه نعم نتوقفين الظهر ان بحثه يعني اذا نقول ظهرت لي تظهر خمسه فضله او لا تكون هي مقصوصه منقوده يعني نقص سالب لها رش يقول بس ظهرت واصوب في وقت غادي اصلا ايه والمقصود اجيد نجح ادرا نعم نجح وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله متين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس, ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على خسرة الغذ ولا تنقضي عجائب تغذيل هي طيب هذا يقول أن الناس محتاجون إلى فهم إكتب الله وهذا ظاهر الناس في حاجتهم إلى فهم إكتب الله ظاهر جدا فإنه في حاجة بل في ضرورة إلى فهم الكتاب الله لأنه الكتاب الذي أمره باتباع والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين يحتاج إلى معرفته وشرح وكيف الكتاب الله عز وجل ثم وصل المعلم في هذه الأوصاف الذي هو حبل الله المثيل حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه والحبل الاخر ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا ولهذا فسر قوله تعالى فليمجد بسبب الى السماء أي الحبل ووصف بانه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل وقوله والذكر الحكيم من اين اخذ هذا الوصف من القران وانه لذكر لا غير في والذكر الحكيم لا تمثلن ولقد انها لا لا غير في ذلك نتنوب عليك من الآيات الحكيم الحقيقي بصورة عليها ذلك نتنوب عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهو ذكر لأنه ذكر، وهو ذكر لأن في الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره كما قال تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكْرِ وَلِقَوْلِهِ يعني لسعه وشرح والحكيم نه المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في احكامه وقوله والصراب المستقيم واضح الصراب الطريق والمستقيم معنا المعتذب الذي ليس فيه ماء والذي لا تزيغ به الأهوار ما معناه الزيغ معناه الماء ومنه إذا ذاق الشمس أي إذا مات يعني أن الأهل <تصفيق> أن أبائنا مهما عوض لا يمكن أن تذيع به بل إنه باطن ثابت مهما سلّف الناس على من الأقوال فإنها لا تذيع به يعني هو ردة ولا تلتبس به الأذن نسيت تدرس أرجع سلم لأنه بلسان عربي نبي <تصفيق> لا يمكن أن تختزل هذه الأرسول ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة قرية لا ترجمة حذية أبداً نعم وقوله ولا يخلق من كثره الترديد ما يخلق من ان يملا بل هو على جدته مهما كبره الانسان فكانه لم يقراه من قبل لكن كرر لك ابلغ قصيده من قصائد العرب من المعلقات السبع او غيرها كرر ابلغ لو كررتها كما تكرر القرآن نعم لما وسئمت لكن القرآن تقراه في الصلاة الواحدة أربع مرات ومع ذلك نتنا، تنام وهذه من الآية الذوجية في هذا القرآن نعم ولا, ولا, ولا تنقضي عجائبه نعم لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما الكتاب فانه يتلو فيه المعاني العظيمه كثيره اما المعرض عنه فانه قد رأى فيه عجبا واحدا لكن نسمع نرى القران من حيث هو القران بقطع النواه عن القائل نعم. نعم. نعم ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبال قسمه الله ومن اتغى الهدى في غيره أظله الله الله عم. قال هذا أعطى حق أن يتعلم فإن العلماء لا يشتعون منه وكلما كان انسان بالله أعلى وبشرعه أعلى كان لكتابه أحب فسجره جائلا يفكر ويتلبى غير الله سواء كان في مجلس العلم أو في مجلس أو هو يمشي أو في أي مكان الإنسان لا أشفع منه ابدا وكذلك ايضا من قال به صدق لأنه قال قونا هو أخذر أن أقوع فإذا قال قائل أنا اقول أن الكافر فينا لجهل أو أقول إن الكافر فينا لجهل صراط لأنه قال بنجعت القرآن ومن حكم به عدل كلا نعم من حكم به عدل سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد فقد عدل لأنه محكم بالقرآن <تصفيق> ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه من اعتدى عليكم فقد عاد كذلك يقول ومن ومن دعا إليه هدئ إلى أخلاق الحقيقي دعا إلى القرآن نعم من العلم والذي نعم ومن دعا إليه ايه الأول نعم من عمل ذنبه أجد يعني يثيب على عمله ومن داعي له هدى إلى صراب النسخطين لأنه هدى الله عز وجل فالنسان إذا داعه القرآن فقد هدى إلى صراب النسخطين أما إذا داعه إلى الهوى فحظت القرآن من أجل الهواء فإنه يقبل ولهذا قال من ابتغى الهدى من غيره أظل له ومن تركه من جبار قسم الله معنى القسم في العصر يعني قطع ظهر ولكن لا يجب علينا أننا نجد من الجباب الآن من ترك القطاع لأننا أقول القصمة قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخر وهذا إن فاته في الدنيا لن يفته في الآخر هنا قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن افتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قيامة أعمى قال رب حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قالوا فإما أتنكم هذه المشرقية لان اصلاتين هما زائدة التوكيد وفي الشرط جاءت هنا الشرط في جملة اما اتبعوا ذا وهان جملة اي ممكن الشرطية فالجملة الثانية الشرطية بفي الشرط وجوابه جواب نعم للشرط للشرط قوله فلا يضل ولا يشقى حي لا يظل في علمه ولا يشقى في عمله وقيل لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وهما متلازمات لكن غالب أن الضلال في مقابل العلم والهدأ وأن الشقاء في مقابل السعادة الذي هو العمل وقول من اعرض عن ذكري فان له نعيش ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قيل ان المراد بن عيش الضنك عذاب القبر وأنه يضيق عليه القبر حتى تختلف الاولاد وقيل ان المراد بن عيش الضنك معيشته في الدنيا وان, وإن كان في سرور ظاهره فإن قلبه في ضيق وضمت. كما قال الله تعالى ومن جريد أن يغله يجعل فضره غيظا حرجا كانما يصعد السماء وكما قال تعالى من أمن صالح من ذكراً أو من ذا وهو مؤمن هل نحي حياة طيبة فإنه يدل على أن من ذلك فحياته غير أولى حشره يوم قيامتي أعمى حسًا, حساً ولم أنا أن أنا حسًا ولهذا يقول ربني لما حشرتني أنا وأنت كنت بخير قال كذلك أعتدت آياتنا أنا نسيتها إن تركتها وإن كملت فيها وكذلك لو ما تنسا يعني تسر الشاهد أن هذا كذب فيه تلميذ على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والاخره لا يغيب نعم ولا يشكد وأن المعرض عنه أو أن الإعرض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الاخره وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع لضاله سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النوم بإذنه ويهديهم إلى طراط المستقيم وقال تعالى الإسلام <تصفيق> راحل من هذا أن سرآن موح وأنه سبب الهداية حديد الله وأنه مهتد به من اتبع جذوان الله كما قال تعالى جهد المصر هدى وقال تعالى يا أيها الناس قد من والشباب لمن؟ مم. للمؤمنين هلالك هون يقول يهدي به الله من تبع رضوانه ما إعراض قويه سبل شغل. شغل السلام السلح الثاني بإعيش لأهدي لأن يهدي تطلم الحر الأول من يتبع والثاني سبل السلام وهنا قال يَهْدِي بِهِ من السلام السبيل اللَّهُ مَنْ يَتَّبَعَ لِرَوَانَهُ سُّبُلَ السَّبَامِ مع سبيل الله وحيد قال الله تعالى وأن وأن هذا خراغي مستقيم تتبعه ولا تتبعوا السُّبُل فتفرق بكم عن سبيل فكيف تجمعوا بينه فيقال إن سبيل الحق وحيد لكن له شروط واسناء صلاه زكاه صوم حج جهاد بر صله وما اشبهها هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد وايضا ما يمكن تطلق سبل ويوارى الإسلام الاسلام وانما تضاف أخصبوا السلام فإذا كان كلهم أجب إلى السلام فهي أخصب هي الإسلام وأولها أكبر يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذ الحسنية ولا معنوية معنوية <تصفيق> <تصفيق> لأن القرآن هدايتهم معنوية فيخرجهم من الظلمات ظلمات الجهد وظلمات القصد الضلمات الجهل اللازم عند الإنسان وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا ينهي الحق ولا ينهي إلى النور نور العلم ونور العمل وقرره بإذنه في اتهديه به الله ما يتبع على دروانه وصبر السلام ويصده من الضلمات إلى نور بإذنه قد يقول قائلا كيف قد يهدي به بإذنه مع ان الله تعالى ما يحدي الا بعد أن يهديه فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع يعني من اتبع من اتبع روانه بإذنه لأن الإنسان لا يستطيع لعملك ولكنه لا يأذن ولكنه لا يبعر وقوله ويهديهم الى صراط المستقيم هذا من بعد عطف الصفه لان قوله يهدي به الله من اتبع رواه مسلم ومعنى قوله يهديهم الى صراط مستقيم الا ان تفسر الهدايه الاولى بهدايه التوفيق والثاني بهدايه الدلاله ولهذا عدت الثانيه به الى والثالثه نعم بنفسها أعود في الاولى بنفسها ويقول معنى ان من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زاده الهدى فقال تعالى الاسلام راق كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وقال تعالى هذا كالأول طريبا فتبيه فائدة وهو صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتغفجه يعني أن مع أن ننزل حقيقة الله ولهذا قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يغن أن السبب مستقبل إضافة الشيء إلى سبب المعلوم أمر جائز ولا, ولا أهل لقد جاء في السنة جاء في القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشاف وإما بالفس والواقع ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله السبب ولهذا قردنا باذن ربه وقولها الحميد تعيد هل هو بناء فاعل أو بمعنى؟ أو بمعنى ما؟ بمعنى ما. فهو محبوس على على على خياله وصفاته. وهو محبوب وهو حامد لعباده الذين يحكون الحمد والثناء. وقوله الله الله إلى هنا سنوات ومساعة الله هنا كيف تعلمها بدل بدل من من أبي وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا إلى الله تطير الامور فانك ذاك عليك اليك روحا من عندنا روحا هو القران وسماه الله تعالى روح لان به الحياه الحقيقيه ولا المعنويه المعنويه وان شئت فقل الحقيقيه ايضا لان من اهتدى به فإنه فإن الوحات الكامله في الدنيا وفي الاخره وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به وننخي به وبهذا استدللنا, استدللنا على أن القرآن غير مصر من قوله من أمرنا وجه ذلك أن الله قال في عادة أخرى أداره الخلق والأمر فجعل الأمر قديما للخلق والقرآن من الأمر لم نصل من الأمر تتميّن بهذا أن القرآن غير مخروف وقوله ما قمت تدري من كتاب ولا الإيمان. أين مفتول تدري لأن تدري ثم مفتولي علقت ثمانا بما الاستفامية لأن ما استفام مبتدى وكتاب خبره <تصفيق> والجملة من المبتد وخبر سبت مسب مفعولين تدري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الكتاب ولا قبل أن نوحى وقول وقالوا جعلناه جَعَلْنَاهُ نُورًا يعني هذا الروح الذي نورا نهدي به من نشاء من عبادنا من هم هؤلاء الذين كلمه من نشاء عامه ولا ندري من الذي يشاء و الله الله به في القران لكن اذا رجعنا الايه التي قبلها صار الذي يهدي الله من اتبع رضوانه من, من عباده وقوله وإنك لتهدي لا تهدي الى صراط مستقيم هنا قال نهدي مثل الله انك لا تهدي لكن بين هدايتين فقط نهدي به هداية التوفيق وهداية ولهذا قد يتجيب لنفسها نهدي به من نشاء وأما لتهدي إلى فهي هداية الرسول يهدي إلى ولا يهدي من إنك لا تهدي من أحبب لكن تهدي إلى صلاة الصلاة والسطين فقر عليه الصلاة والسلام ليس وقد كتبت هذه مقدمة يقول صراط الله الذي لكم هنا صراق أضيفه إلى الله عز وجل وقد اضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله وقال صراق الذين أنت عليهم ولا تعارض بين هذين فإن إضافته الى الله اعتبار انه هو الذي وضعه لعباده وانه موصل اليه وإضافته الى الناس اعتراض الذين انت عليهم لاعتبار انهم اهله وسارقوه فالاضافه مختلفه فلهذا صح عن اضافه الى هذا تاهوا وقوله على الى الله خطر الأمور الامور هنا كل كل الامور الدنيويه والاخرويه الشرعيه والفوليه كلها تصير لنا منصف الى وصفها هذا ولهذا لا لا نرجع الخطا الا الى تعالى في جميع احواله وشؤونهم في شؤونهم الدينيه والدنيويه كما قال تعالى وما خلا في من شيء رد حقوق الله وكذلك الامور الكوليه ومن دينه كل شيء وهو يجير ولا عليه أن كنت أموسى أقول لا نعم وفي قولها ألا إلى الله تصدير الجملة بألاء للتنفيذ الدار على الأهمية وتقديم المتعلق يفيد الحص يعني ألا إلى الله لا إلى غيره نعم لا كيف أن الله يستثم من النبي إبنان نعم ما تدري أي, ش... أي شيء نعم يقول ما تدري أي شيء الكتاب والشكل كما قلت لك أنا أعلمتك بهذا وما كنت تدري ما هذا نعم أنه في الجنة الثانية درايه الثانية يأتي برائي فحن الجنة الثانية يقول أن تدري, تدري إذا جاء بعد جمله سلمية تعلقه عنها وإذا قادنا لابد أن تقول السفهان إذا صدر ما قلّها دماء فتقول هذا زيد ما كذب، يعني أي شيء كذب. كلم أما النتيجة ومسراد من أجمل اللقاء الأولى ما كنت ذلك أم لا تستطيع بأي حال أن تكون نتيجة؟ أبداً لا تستطيع لا تستطيع أن تكون الكتاب ينفي الدراس ينفي, ينفي الدراسة والكتاب وهذا مسبب من قوله لا أقل هل أن أقل الدراسة إذ ما كنت يمكن. يمكن يمكن. وقلنا ما الكتاب والإناء يمكن. يمكن. نعم. وقد تسلت هذه المقدمة مختصرة بحسب تنسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد قصر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بل مرال المقدمة ولا المقدمة مقدمة ولا مقدمة, مقدمة. مقدمة. يجوز الوشهر فمقدمة باعتبار أنها كانت قدمة بين يدي اكساب مقدمة باعتبار أنها تقديمة بالاكساب كانت تقضي نعم. قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفضة فقوله تعالى للناس ما نزل إليهم لتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلم و... هذا قوله تعالى هم إن علينا بيان غير أصحابه هم إن علينا بيان يتضمن هذا وهذا فيضغط وبيان معناه وفي هذا رب واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن رسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني اسم الله وخلافه فقال سبق لنا أن نقول قولكم هذا إما أن تعنوا أن رسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته وإما أنه كاكم لما يعلمه من ذلك فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهد وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيام نعم طيب وقوله يتبين الناس من عليهم اللام هذه للتعليم يعني لاجل هذا وليست للأمر الأمر والدليل أن حديث الأمر أن الفعل بعدها موصول نعم هذا أي من ولهذا عندي عنوان آخر إناء والتابعين لما عن القرآن هذا الفصل بألوهية على وصلى لي بالك شيء إيجاباً هو لو ما جعلوا ذلك هل و لو جعلوا على لأن <تصفيق> بعضهم يجعلوا على تنبيه بأن هذا موضوع جديد لكن كون يجعل بالأفرق ثم تختارف المستخدر عندي عندي ما ما هذا عندي ما قاله جيد سرتيه اا بنياك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فعثمان بن, إبن الله إبن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعليهما أنهم كانوا إلا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا, فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقوا لهم مدة في حسب السورة وقال أنا أنا كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل الذي آئين وآخر ابن عمران صار, صار جريبا معظما لأنه لا يقرأونه إلا, إلا, إلا إذا عارفوا معنى وما من ذلك وآل عمران علم كبير. وقال ابن عمر على حزب البقرة عده سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر آياته وقال افلا يتدبرون القران وقال افلم يدبروا القول وتدبر الكلام وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل كلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وعيضا فالعادة تمنع أيضا في الآية التعيم على الآية الذكر المؤلف أستغلناه إليكم بارض بيأتفر بي رؤياتكم فرح في القرآن في ماذا ثلاثة وثلاثة إنشاء وثلاثة وفهم هو العمل به وما حصل فيه وما يخصب فيه من التأثير على القلب في بيئة الإمام ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وفتاته وأحكامه وفذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربه كل هذا من بركاته وكذلك ما حصل للمتمثثين به من الزفعة والعزة والظهور على جميع الأمم وكذلك ما يحصل للمتمثث به لنصحة القفل وسلامة المنهج والسعادة للجن والأخذ فالمهم أن بركات هذا القرآن لا تفعل وطوله ليتدبر آياته وليتذكر أول هذا فيه سنة عظيم على من تذكر القرآن وابتعظ به وأنه هو صاحب ألف وهو العقل ثالث لم يتدبر القرآن إثناء وأيضاً فالعادة كمن أن يقرأ قوام كتاب في سبعة تدبر القرآن على في حد على تدبر القرآن لأنه هو أوضحها والأهل منها لا تدبره أذا لم القول ثالث ثم رأى القول ما القرآن وقرأ أذا لم القول And yeah, I'm